إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أيومددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين بل إن تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يومددكم ربكم يومددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطم إن قلوبكم به وما نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيقلب خائبين ليس لك من لمر شيء ليس لك من لمر شيء نوّيت بعليم أو يعذبهم فإنهم ظالمون